بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنعمدون ما, ما أعمد لكن دينكم ولي الدين